وقع وتقشف كتقش في والأبدال قطعوا طريق السالفين وغووا رسولا الهدا بجهالة وضلال عمروا ظواهرهم توقوا وحشوا بواطنهم من الأذغالي إن قلت قال الله قال رسوله همزو كهمز المُنكر المتغالي أو قلت قد قال الصحابة والأولاء تبعوه في القول والأعمال أو قلت قال الآن آل المصطفى صلى عليه الله أفضل آلي أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفه والامام إمام العالي أو قلت قال صحابهم من بعدهم فالكل عندهم كشبه خيال ويقول قلبي قال لي عن سره عن سر سر عن صفى أحوال عن حضرتي عن فكرتي عن خلوتي عن شاهدي عن واردي عن حالي عن صفو وقتي عن حقيقة مشهدي عن سر ذاتي عن صفات فعالي دعوى إذا حققتها أل فيتها ألقاب جور في قتب محال تركوا الحقائق والشرائع وقتدوا بظواهر الجهال والضلال جعلوا المرى فتحا وألف ظلقن شطحا وصالوا صولة الإدلال نبذوا كتاب الله خلف وهورهن بذل المسافر فضلة الأكال جعل السماء مطية لهواهم وغلوا فقالوا فيه كل محال هو طاعة هو قروبة هو سنة صدقوا لذاك الشيخ الاضلال شيخ قديم صار بعدهم بتحيّل حتى أجابوا دعوة المحتال هجروا له القرآن والأخبار والآثار إذ شهدت لهم بظلال ورأوا سماع الشعر أنفع للفتأ من أوجه سبع لهم بتوال اللهم ما ظفر العدو بمثلها من مثلهم وخيبة الآمان نصب الحبال لهم فلم يقعوا بها فأسابد الشرك المحيط الغالي فإذا بهم وسط العريم ممزق الأسواب والأديان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 وَا هُمْ يَا عَلَيْهِمْ فأطالها عزوه في الأسقال ويقول قائلهم أطلت وليس ذا عشر فقفف أن تدو إملالي هذا وكم لغو وكم صخب وكم ضحك بلا أدب ولا إجمال حتى إذا قام السماء لديه مخشعت له الأصوات بالإجلال وامتدت الأعناق تسمع وحي ذاك الشيخ من مترن من قوال وتحركت تلك وهز ها طرب وأشواق لنيل وصال فمنالك الأشواق والأشجان والأحوال لا أهلاً بالاحوال تَاللَّهِ لَوْ كَانُوا صُحَاتٍ أَبْصَرُ مَا ذَادَهُم مِنْ قَبِيحِ عَالِمٍ سكر سُكْرُ من سكر المدام وذاب لا إشكال فإذا هم جت نفس مرة نالت من الخسران كل منا يا أمة العيبت بدين نبيها كتلاع بالصبيان في الأحوال أشمث أَتُمُو أَهْلَ الْكِتَابِ بِدِينِكُمْ وَاللَّهِ لَنْيَرْضَوْا بِذِلَّ أَصْعَالِكَ مَنْ بفريقكم سرا وجهرا عند كل جدان قالوا لنا عبادة أهله هذا السماع فذاك دين بل لا تجيء شريعة لو بِسُؤَالٍ لَوْ قُلْتُمُ فِسْقٌ ومعصية وتزين من الشيطان مِنَ الشَّيْطَانِ عن لِيَصُدَّ عَن وَحْيِ وينال وَدِينِهِ وَيَنَالُ فِيهِ حِيلَةَ كُنَّا أَنَّ دين روس للا بضلال والله منهم سمعنا ذا إلى الآذان من أفواههم بمقالي وتمام ذاك القول بالحيل التي فسخت عقود الدين فسخ فصالي جعلته كفوا بالمهلهل نسجه فيه تفصله من الاوصال شئت من مكر ومن خداع ومن حيل وتلبيس بلا إطلال فاحتل على إسقاط كل فريضة وعلى حرام الله بالإحلال واحتل على المظلوم يقلب ظالما وعلى الظلوم بضب ذي تلك الحال واطلب وحول فت التحيل كله في القلب والتحويل ذو إعمالي إن كنت تفهم ذا وفذت بكل ما تبغي من الأفعال والأقوال واحتل على شرب المدام وسمها غير اسمها واللفظ ذو, ذو إجمالي واحتل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 إلا على المحتال فهو طبيبها يا محنة الأديان بالمحتال واحتل على نقض الوقوف وعودها طلقا ولا تستحي من إبطال فكر وقدر ثم فصل بعد ذا فإذا Wo lebe في الإشكال واحتل على الميراث فانزعه من الوراث ثم بلع جميع المال قد أثبتوا نسبا وحصرا فيكم حتى تحوز الإرفة للأنوان وعمد إلى تلك الشهادة واجعل الإبطاء همك تحظى بالإبطال فالحصر اثبات ونفي غير معلوم وهذا موضع الاشكال واحتل على مال اليتيم فإنه رزق هني من ضعيف الحال لا سوقه تخشى ولا من سيفه والقول قولك في فهد المال واحتل على أكل الوقوف فإنها مثل السوائب ربك الإهمال فأبو حنيفة عنده هي باطل في الأصل لم تحتج إلى إبطال فالمال مال ضائع أربابه هلكوا فخذ منه بلا مكيان وإذا تصح بحكم قاض عادل فشروطها صارت إلى المحلال قد قال الناس الشروط وأهملوا مقصودها فالكل في اهمال وتمام ذاك قطاتنا وشهودنا فاسأل بهم ذا خبرة بالحال اما الشهود فهم عودون عن طريق العدل في الاقوال والافعال زورا وتنميقا وكثمانا وتنبيسا وإسرافا بأخذ نوالي ينسى شهادته ويحرف إنه ناس لها والقلب هو إغفالي فإذا رأى المنقوش قال بكوتها يا للمذكين جئت بالآمال ويقول قائلهم أخوض النار في نزر يسير ذاك عين خبالي فقل لي الميزان اني خائض للمنكبين أجروا بالأولان أما القضاة فقد تواتر عنهم ما قد سمعت فلا تفه بمقال ماذا تقول لمن يقول حكمت أنك فاسق أو كافر في الحالي فإذا استوت أغفت بالجلد الذي قطر وقوه كمثل طرق معالي فيقول قط تقول قطف فتعارض ويكون قول الجلد ذا إعمالي فأجارك الرحمن من ضرب ومن عرض ومن كذب وسوء مقالي هذا ونسبة ذاك أجمعيه إلى دين الوسول وذا إن الأهوال حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل تلك حكومة الضلال والله لو أردت عليه كلها لجتث.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 بما في حكمه من صحة وكمال فإذا أتت أحكامه الفيتها وفق العقول تزين كل عقالي حتى يقول السامعون لحكمه ما بعد هذا الحسن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 وحالهم في ذاك أحسن حال أمنا وعزا في هدى وتراحم وتواصل ومحبة وجلال فتغيرت أوضاعها حتى ساغدت منكورة بتلوث الأعمال فتغيرت أعمالهم وتبدلت أحوالهم بالنقص بعد كمال لو كان دين الله فيهم قائما لرأيتهم في أحوال للأحوال وإذا هم حكموا بحكم جائر حكموا لمنكره بكل وبال قالوا أتنكر حكم شرع محمد حاشا لذا الشر الشريف العالي عجت فروج الناس ثم حقوقهم لله بالبكرات والآصال كم تستحل بكل حكم باطل لا يرتضيه رب بودل متعان والكل في قار الجحيم سوى الذي يقضي بدين الله لا الموال او ما سمع سبا ان سفيهم غدا في النار في ذاك الزمان القاني وزماننا هذا فربك علمه هل فيه ذاك الثلث أم هو خالي يا باهي الإحسان يطلب ربه ليفوز منه بغاية الامال انظروا إلى هدي الصحابة والذي كانوا عليه في الزمان الخالي واسلك طريق القوم اين تامه خذ يمنه مدرب ذات شمال تالله ماختاروا ما لانفس سوى سبل الهدى في القول والافعال درجوا على نهج وسول وهديه وبه اقتدوا في سائر الاحوال ما نعم آل نعمه وسيق لطالب يبع في الحشر خير ما آل القانتين المقبتين الناطقين سقي الاقوال الساركين لكل فعل سيء والعاملين باحسن الاعمال اهواءهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد دفي ذي الحال ما شابهم في دينهم نقص ولا في قولهم شطح الجبور الغالي عملوا بما علموا ولم يتكلفوا فلذاك ما شابوا الهدى بضلال وسواهم بالضد في الأمرين قد تركوا الهدى ودعوا إلى الإضلال فوم الأدلة للحيار من يسر بهداهم لم يخش من إضلال وهم النجوم هداية وإضاءة وعول ومنزلة وبعد منالي يمشو بين الناس هونا نطقهم بالحق لا بجهالة الجهال حلما وعلما مع تقا وتواضع ونصيحة مع رتبة الإفضال يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضر وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثلا همال الواب للهطال في الليل رهبان وعند جنادهم لعدوهم من أشجع الأبطال وإذا فذا على مرهان رأيتهم يدعون تسافقون بصالح الأعمال بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلال ولقد لك الكتاب صفات في سورة الفتح المبين العالي وبرابع السبع صفاتهم قوم يحبهم ذو إدلال وبراءة والحشر فيها وصفهم وبها الأتى وبسورة الأنفال